الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد سبق لتسجيلات الآثار الإسلامية بمدينة جدة أن قدمت لكم المجموعة الأولى من لقاءات ومحاضرات قضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني خلال زيارته للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة وقد احتوت هذه المجموعة على 74 شريطا تم تسجيلها في كل من جدة والمدينة المنورة ومتكة المكرمة خلال أشهر جماد الآفرة ورجب وشعبان لعام عشرة وأربعينيات وألف وها نحن الآن نستعين الله تعالى لنقدم لكم المجموعة الثانية والتي تحتوي على ثمانية وأربعين شريطا وقد سميناها رحلة النور وهي الرخلة التي قام بها قبيلة الشيخ ملبياً لبعض الدعوات الكثيرة التي وجهت إليها وقد زار في هذه الرخلة عدة مدن مبتدئاً بالطائف ثم عهيث والرياض والخرج والخبر والدمام والجبيل والهفوف ثم عوداً مروراً بالرياض ثم عفيت ووصولا إلى جدة وقد بدأت هذه الرحلة في اليوم الثاني من شهر رجب لعام عشرة واربعمائة وألف واسترقت نحو أسبوعين وقد جرى في هذه الرحلة لقاءات ودروس كثيرة لم تخل من التوجيه الطيب والمناقشة الهادية في الأسلوب القوية الحجة المبنية على منهج الأئمة باتباع الأدلة واستنباط الأحكام منها وقد حلى لبعض الناس أن يشيعوا أن الشيخ حفظه الله إنما قام بهذه الجولة لينفر مذهبا له ونفي هؤلاء هداهم الله أن للشيخ مقالة عظيمة في هذا الشأن فهو يحرم على أي أحد أن يمسد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولنبع لأنفسنا فرصة التعرف على رأي قضيلته في ذلك من خلال سماع هذا السؤال الذي مجه إليه في مدينة جده منذ نحو عامين وإجابة الشيخ على هذه المسألة <تصفيق> الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا نستخدم قدم نستخدم قدم نستخدم نستخدم أن نستخدم فيها سعادة قبل وهو أن أتصلم عن نفسي بأكثر هذا حال أخوان المجددين معينه في هذه السؤال أن نحذج في الله ونظمة من أكثر لنفر هذه يعني من نفر السنة لهذه الزمان ونشر الأن وحفظا مننا يعني في تبيل الحق ودفاع النسلم عن أخير حفظا مننا لذلك يعني علينا المشاكل على رحي أنك سفير أو قريب من صلبة العلم ممن تسمده على يعني يريد تسمده ونشره فأطلقوا منك العلم بطيط مباشر أو بطيط رأي مباشر عن طيطة الكتب ينطيق <تصفيق> الله عشر وفاو طيط الخطب أريدها يعني ينسقون إليك أسوارا ويستخدمون بعض الأسوارين ويقولون قال بذلك استخناصر وفاعل ذلك استخناصر مثال ذلك أن أصديرتكم جزاكم الله وخيراني سيبدون على بعض أهل الجبع بأسلوب يعني يستحقون ويستحقون أكثر من ذلك فيأتي بعضه مية يعني يتضعون همين ترامين ويقولون كان ذلك وقت مشكلف مية هذا الاسلوب في غير مكاني يعني يعني ينسبون ذلك وريكم وحاشاكم ان يعني في اعتعاني من طبلنا وعالم او طالب عليم الاسلوب لا يستحقهمين حد هذا الشيء فخدم الله لك لك يعني غرفة منها في تضمين الحق سنجدين كلمة وانت هذا الموضوع حتى يعني لا تعيش بين الناس كما مثل الان في هذا الجلب ما انت الان بين يعني بعد 30 قرينه مجد خريط والالبانيه الالبانيه وناس من تلبدون من الالبانيين فاحنا تباركنا هذه الكريم وانت بعدك معنا يا انسان اطلب على علينا بالقول طيب ممكن تقول في هذا الموضوع جزاك الله عن مغادرتي بنمره من هذه الخبيه ذاهت بحاجه الى مثل هذه العنيه هذه الفوائد ان قاعده قرانيه قصور يعني ابلغه في سوره في بنيراهيم ان الله لا تذلوا هذه الحطه وهل يشل الانسان الا غير أخطأ من من ينتصف في رجل فرمية سواء أو عشرة أو خطب لكن الأمر كما قال عليه السلام لأبي علفة حينما رأاه وبعه ابنه قال منها وضاك قال, قال أنه, أنه لا تجني عليه ولا يجني عليك انا باجني على غير شروق شروقي ولا غيري لجني على غير شروق كل الذين اهتدونا من امن اخشى في ردي هذه حجه مردوده بان هذه في غابله لا اخشى بل اشد طريقا لطير عبر المضاع شروقها في مدى قوله الهدى سبيل ومكان في مدى ازرع ومن ان فضع اللون في محله وشدها في محلها فاذا اقتدع انسان مشد فيه وضعها في غير محلها فما اقتدع به على اني انا انسان لست بالمعصومة ولا بالكما يسمونها بالمحقوري في عديد السوديين لأنه أنا بشر من هؤلاء البشر أختي وأصيب وأرد الله أن يغفرني خطأي عندي وكل ذلك عندي أما الانتساب إلي فهذا أمر نحرمه لأننا لا نجيز الانتساب إلى من هو أفضل مننا من الأعين من الخركاء ومن المنتصد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الأمس القريب قال لي أحد الإسلام إنهم يخدرون عندنا أن نحن الظالميون يقول لأنهم محمدين كل الأمدان لا يجوز أن يقررون ونحن نحن الظالم علم هذا ونقول قد ظلمنا ظلاما ضعيدا نحن نضع منهجا في اتباع الكثاب ونحاول مقرب ذلك الى الناس وليس علينا بعد ذلك ونضعوا جيدا او بكرا او عمرا وكلهم يبنون على المنهج الصحيح ولذلك نحن ننهى المسلمون جمعا ان نتعصنوا بوجرهم غير محمد صلى الله عليه وسلم لأما هو الذي نصف لقيمه هذا وما ينفق عن الهوى إنه إلا وفيه هو وأنا في الواقع أعترف نفسي أنني قالب علم وأنا أعجلي وقد يفوتني شيء كثير من رفعني لكفاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني تم وقت فيه أجهد أن أرهم الحق وأن أتبعه فإن من الله وإن أصابتك من نفسي ولهذا لهذه الحقيقة التي سأعترف لها وأما نخطئ ونصير لا نجيد بأحد من إخواننا أن ينتشبوا إلي أو أن يقلدوني تطريبا أعلى ولا أن يخالفني أهد إخواننا وهو في هذه المخالفة مخفئ في اجتهاده أحد إلي من أن وهو نصيب في تقليده مهلا ذي كلمة نفهم يا شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك فدع هذا يكفي جواب الأنجاك السؤال فالذي ينتصد إليه فعلا فهذا نحن نبرأ منه فلا يجد إفتاد إلا إلى الله ورسوله كمنعب وكشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم والمحاف بالصلاة دائما وأبدا وقبل أن نبدأ معكم أيها الإخوة الشريف الأول من رحلة النور نود أن نركت انتباهكم إلى ثلاثة أمور أولها أن تسجيل هذه الرحلة لم يتم بأجهزة تسجيلات الآثار الإسلامية والتي سجلت بها معظم أشريطة المجموعة الأولى ثانيها أن تسجيل هذه اللقاءات سم بتعبئة كل شريف الى اخره حيث لم توضع فواصل بين لقاء واخر حرصا على ان لا عدد الاشرفة ثالثها نعتبر لكم لعدم ورود الشريط الساسع الينا حتى الان وهو مسجل في مدينة الصائف ولا زال بها ونعد بان ضمهم الى ثور وصوله إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات سيكنا وأن يجعل عملنا خالص لوجهه الكريم وأن ينفع به قائلهم وناصرهم وسامعه إنه ولي ذلك والقادر عليهم ونترككم مع الشريط الأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي بسم الله عليه وسلم وإرادتنا أهدف المجلس سي صنج إذا جتل أهدت من من يسحل يسليل وهذا قال يسحل يسليل فليس التبقى إلا بحق الله أخرى فهو من الأبو في مهاجم أبو في مهاجم أبو في مهاجم لا هذا أجل من أعزاب المجالس وهو مهنور مع الأسف الشبيس كذير من دوري السرية فهذا حبيث خريف الجبالة فأمن الزاكد هو مجلس والقارب منهم باشر مقاربا في اللذي نفسك ومع والسلام من تفكيرهم واغراضهم والسلام عند السلام من المصاف هذا هو بالسلام السلام عليكم بامان الله ومع تقدير الشكر السلام في صحيح و هذا هو المشكل واستطول بسبب ركود المياه وتغير من نوعه من سجل لتسرب المياه وطلب منهم انذاح السنه اذا ما صوبوا تُجَجَخَ مُلَا اصلاف اُلَكِمْ يَعْشَ عَلَىنا وَذَا قَدَ جَعَدْ عَشِمُ يُقَى وَذَا قَدُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ حَسْلُّ يَعْشِمُ يَعْشِمُ يُقَى وَذَا وإنها بالله عزيز من الشعر كما زاء في الحديد الصائح فبيكتش إذا هم هردي بحسنة فأم عاملها فالتبرى ما يحسن فإذا عاملها فالتبرى ما رأى أخرى حسن إنها بيئة حسن إنها سبع ديئة فالتبرى ما تبرى ما يحسن فالله عزيز من هذا مدى خالتها والتبرير ان تسخوا بيها كذائم والطهر والشاير فعال قادوا عنا عليكم سلام عليكم وهذا لكر الله فهم هؤلاء الخلفة لكر سوريا الفائز سلام عليكم لله فمن ذاعموا في لاني وتعيبنا بلاني وهذا يحكم من الخاف المرين ان شاء الله أصلى باسمه That's really how awesome, yeah. And then for a week that I could find out. He could be a hold of it, and in the east and then probably a sadami والنظر الشام والله عزيز سيزن الموضة عيسان شكرا بمثبت بمثبت بمثبت بمثبت بها نسلينا اللي هدده جهادان هو أقصد جهاده تكافي سلينا مهي تغرض مهي تكافي فرد عين بفرتي فائة نعم عمش نعم وكذلك العزم نعم أي مان فرد عين بفرتي فائة نعم فإذا قدرت فرد عين بفرتي فائة تشكك هذه الأجهية على فرد كلاه فالعوش هو العوشي فالآن أنت هنا تقول أم العين فهمي ان اليوم هو نهارنا اللي الليل هو كشف ثم ثم ثم تكون في شارع فهمي في شارع الريان لان في فضاء في كل هذا وخارجه هذا العالم ثم المحفظ فهمي فطور في فرنسا 3 هل هو افضل امل علم للشباب الذين الان في مضافه الصعيد ا كما اقول مذكر في الكتابات في الثوره في نوفمبر نلاحظ ان يين اضاء الشوارع نفسها يعني يين يريد ان علينا ان نجد الاشياء التي في المشكل هذا عدم التنافي فوصل به الشباب الناشئ مش حاله هو قائد عين عليهم على الهكي فايه طيب معي جاهز مفهوم هذا دليل مدرسي ا مشغول في الشغل ده دي على القوانين اكبر خلال فقلت اذا هو قائد عين انه لازم نواجها اليوم نعم نعم مراه, مراه انه ترضى عين عليه فانهم يخططونه بعض الأمور فقط في خياط او لا أساسيات في عين في المجال هذا لا يفضل أن يكون يفضل عين لأنه يفضل عين من العين ومع ذا الفسحه عاقبة المشهر وهلاجته بسرعة لن يكفيه النعدة العبادة التي هو عبادة العبادة نكون الضغط مثلا إذا كنا صغيرا فلن يعرف عكام الذكاء وعكام الحياة ونحن لكن فقير ويريد أن يصدر ونعرد فهي من يعرف عكام القضاء اللي بشبعون من كل أجوابه لأنه يريد أن يستهيون مما فحر جدائم او عائلهم في الباعث ف champions of Islam و refinضهم لم يمونه الكلام من البيض ومن يذهبون الى جهاد قد احطمهم فقه جهاد وي Seattle's Tiger aren't driving فهو ان يباو ان يقوم مع صود ب asking ofiled نسخة العليل هنا وهنا ليس اللي كل مكان من اللي منعها في حكام البيانيين فلننش في اللي هذه أحكام جديدة تسعى كل مكان من أفراب البيانيين لذي تلحكام جديدة ليس مجهلها كل مجهلها أشهول عمار الله و... وما ذلك أنا الجواب في النهاية يستمت في الثلاث رأي في أمر أشهد فأعمل أسأل أن أعتقد أنه موقع بعيد وغير الجوا أنه موقع كهاد فهو من أيسا للفرق الهدم ومن هذا الجهاد نتعلم ولا هو أنه موقع كهاد أما أنا فأقول الآن صار الرجال مع فريق المستوى العالي اللي بنتراصفوا وهو مدير روي وورمان حاولت الفرجان اللي هو غير كمان ان جيرسي اغوانسار وقطر ثاني او يقدموا مقترح ثاني فهد عبدوس هذا الاطرف نريد ان نتعرف على من هم الاطراف في الحرف هل هم الذين يمثلون البطوله بعد أن السلاح بدون تهديد وهل هم الذين أيضا يبزن عليهم ويسلم الوضع من الوضع ويرى رائع من الوضع ومن الحفل في الوضع وذا قطب هذا الرجل من الأسرة ويرى عده وكطبه بصفة خاصة في مصطفه كذلك قم في سنه أو في جسله بعدما أسرفه وأحبه وقال قد عن قائل الكتير قائل الكتير نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الشؤون كل من الأطفاء أشيرا Okay, my hands have come out and hold it as she will hold that until المجيس المسلم إذا رضى برجة فردخلوا فينا عونة فكلهم أشعر نساء ورجان لكن يوجد خطر النساء إلا كانت محاربة ثم بعد أن يقع الكاشر المحارب في يجب المسؤولي حسيرا فهو حاكم فلنائده قابل جيش نحيب فلن تصور في الحصوى لتصور من تربع تحسن بسم الله ذكر في القرآن قريبا بقول الله عز وجل فإنما نمنا لعظه وإنما فيها والقش الثالث هو الاسترقاق هندسه والقش الرابع هو قش ال نهايه الحين او القائد الذي ينهم عنه ترى النجل حق مصنع في الشموله عامه او مصنع الحديد بصورة خاصة فهو بمثله إن قبسا وإن من في الآخر وإن ممن وإن ما في الآلة اشمعني من كما جارت في الغاني فأنتم هو خاصة أمن يعني يا إلهي لا توقف إذا كان قلت أن ينبغيه الى رائع المحيط فالكرون رقماء حبيها النبي صلى الله عليه وسلم أصانه فعطاه مئة ثلاث مبيه فهذا الذي لا يكرت الله وحاسم قال رسول الله صلى الله وقال اشرب هذا ماء الورد فهو شافي من الراءه من كان يمسح على حد صالته هو عند العلماء جهه او جهاد الحكم لها نص في ماذا تقوله نسيبها في قال لا والحديث من الاشعر اذا قال لهم فهم فان الفرقات يجلسون القطع على هذه الحياه ففي عمليات زياده هم اداه هذه تصرفات الارض فيها وجود فياض رحم الانهر الى خارج الجيش البلد قد التشير او فعلى ذلك غضر المعليم وان يرى المبادرة وهذه معروفة هذا النظام قد خلال يوم مبادرة إسراء وإن ما يريش مهدم فان ذلك يكون مبادرة قتل في الشمير فما يجب التنزيل لأن مريض صلى الله عليه وسلم مضعا من المطلع. كما مضعا قتل إشار ورأى ذات عيوم من أسقابه قتل من الصنع والفق هو حولى إما أقلت إله أسأل خاطفة هذه إما أقلت إله خاطفة صلى الله عليه وقال الله عليه ما كان هذه الفقاتل ولا قتل النساء وقال الله عليه السلام فإن النساء إذا لم يقاتلنا فلا يجب قتلنا يعني الحكم, الحكم من الأربعة وهو لا قتل النساء كنا باشدنا الفتال الاسبوع اللي بدينا اننا نتكلم عنه كان ثاني الفصل الاول انه اليوم هي السيره المريحه والمشروعه والهي ما كانه ولاذا بالحيوان في المغرب حسب الاحسان في الشيء او غضب هذول كلهم رجعوا قال قد صدر الدرس اللي فيه والمحور احدكم الشرقا والريح ذيحه ذيحه ريتنا شاهد كل كلمه كان هذا جزء من الحياه مرتبط مع الحياه وبالادير معه في الصالح امامي إذا أعودنا عن تشير جايده أنه نفتل بإشده ونفتل بإشده في الباب قبل العامات فمن أعصد عليكم وقفدوا عبدالله نسمع السابق أما أنه وقافا وقع شيرا فلا يجيز تعمينه ولا تشيره هذا